إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 129. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فاتضرو إني معكم من المنتظرين.